بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ عليها قود وَهُمْ humala ma jafaruna bil-mumminina xud, og ma la kamu hamid. Allah dile الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب دناء ولهم عذاب الحريق INNA ALLAZINA AMANU WA 'AMILUS SALIHATI LAHUM JANNATUN TAJRI MIN TAHTIHA ALANHARU DHALIKA ALFAUZUL IN نه وهو يبدئ ويعيد وهو الغفور الوعد ذو العص المجد فعلل ما يريد هل أتاك حديث الجنود في وثمود بل الذين كفروا في تكذيب